وَقَضَيْنَا إلَى بَنِي إسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَا تَعْلُنَ عُلُوًّا كَبِيرَةً فَإِذَا جَاءَ وَعْدُهُ لَهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديدا فجلسوا خلال الديار وكان وعدهم مفعولا ثم رددنا لكم الكرت عليهم وأمددناكم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا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 فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ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 قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينقضون إليك رؤوسهم ويقولون متاهو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 وما جعلنا الرؤيا التي أرناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لأدم فسجدوا فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيْنًا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيْهِ لَإِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَ النَّذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا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 وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا رَبُّكُمُ الَّذِي يُسْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا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 ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من من خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أُتي كتابه بيمينه فأولئك يقرعون كتابهم فأولئك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 لا يزيد الظالمين الا خسارا واذا انعمنا على الانسان اعرض وناب جانبيه واذا مسه الشر كان ياوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا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 إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله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 عَثَ اللَّهُ بَشَرَ الرَّسُولَ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ مَلِكَ الرَّسُولَ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ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 فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِذَا لأمسكتم, لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقُ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 بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا فقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض